إلهي أنت تعلم كيف حالي فهل يا سيدي فرج قريب فيا يوم الدين فرج هموما في الفؤاد لها دبيب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 وصلي على النبي وآله ما ترنم في الاراك